مو مشكلة أنك أحياناً تكون حبيت بدون قصد وحبيت من غير إرادة أو أحببت إنسان وأنت لا تقصدين إما أن ينتج من هذا الحب زواج أو ننساه أو نقتله وأحياناً ما يخرج الحب من قلب إنسان إلا بحب مثله أو أقوى منه تزوجي رجلا صالحا تزوجي إنسان أدخلي حبه إلى قلبك تنسين كل الحب السابق حب زوجتك تزوج إنسانه أحببها من قلبك بإذن الله عز وجل يخرج الحب الكاذب أو اللي ما حل يخرج كله من قلبك أما أنك تستسلم لشهواتك كذلك مشكلة أحد الصالحين أحب فتاة نجا. بعض البنات يضحكون عليها بسرعة بعض الشباب عاشت بخيال ووهم وقصة حب كلها كلام فاضي هذا الشاب خدعها يمكن عنده عشرين وحدة غيرها ومسكين عائشة على أحلام وبعض الشباب نفس الشيء، خدعته شابة فضحكت عليه ومشى وراءها ومسوي حق نفسه قصة حب كبيرة أحلام وآمال يكتشف بعدين أنها قاعدة تلعب لا تريد زواجا ولا غيره هذه فتاة كتبت قصتها إلينا هذه فتاة كتبت قصتها إلينا تقول كنت فتاة ملتزمة صالحة بل داعي إلى الله سبحانه وتعالى في إحدى المنتديات في الانترنت بدأت أدعو أحد الناس إلى الله وبدأ يسألني وأجيبه وعند مشاكل وأحلها حتى ازدادت علاقتي به دعوة إلى الله في البداية كانت العلاقة نظيفة لكن شاب وشاب مهما كانوا مع الوقت يبدأ الشيطان بينهما تقول حتى تعلقت به وتعلق به في البداية الهدف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكن النهاية كانت مؤلمة تقول استمرت العلاقة حتى دخلنا بالحرام بدأت الصور تتناقل الصور بينه وبينها بدأت الكاميرات بدأت. بدأ البث المباشر بدأ الشاب والفتاة مع أن العلاقة كانت لله في البداية لكن للأسف دخل الشيطان بينهما وبدأت العلاقة المحرمة بل وبدأ اللقاء بالحرام ووقع ما لم يكن في الحسبان الشيطان يبدأ مع الناس بخطوات طويلة وبعيدة لا تتبعوا خطوات الشيطان مو خطوة الشيطان الله قال خطوات الشيطان يبدأ في البداية بمكالمة بالغلط مسكين البنت مصدقة مو رقم فلان لا والله رقم فلان طيب ليش تلينين في الكلام ليش تردين على مرة ثانية ليش تجاوبينا بالرسالة ليش تضحكينه وياه لا تقولي أنا نيتي سليمة وأنا إنسانة بريئة طيب تضمنين اللي أمامك بريء الله يقول فلا تخضعنا بالقول حتى لو أنت زينة شو صير فيطمع الذي في قلبه مرض كم من قصة حب كاذبة يعني في قصص حب صادقة كثير كثير قصص الحب الصادقة الحمد لله صار بين زوج وزوجته بين شاب أمة قصة حب بين أب وولدة بين أم وعيالها هذه قصص حب صادقة في الأرض أما بين الأزواج فحدث ولا حرج من قصص الحب الصادقة النظيفة الشريفة التي يؤجر المرء عليها وجعل بينكم مودة ورحمة أما قصص الذئاب والخراف والنعاج التي نقرأ عنها ونسمع بها نهايتها انتحار نهايتها أمراض نفسية نهايتها حبوب نهايتها انحراف نهايتها ضياع فهذه قصص حب لكنها للأسف قصص حب كاذبة والله في ناس من كثر ما هم صدقين نفسهم أنا أحبها وما عيش من دونها وما أقدر أنساها وما... من يقول؟ صار مثل مجنون ما يأكل ما يشرب وزنه تسعين صار أربعين فقد نص وزنه بدأ يتعاطى المخدرات بدأ يسكر فشل في دراسته أهل يبون يلحقون عليه قادرين صار مثل مجنون ليلة لا ويقولون قصصه ويشعون أشعاره يا أخي كن عاقل ازرع في قلبك حب الله يطلع حب إنسان من قلبك لا تقول أنا ما أقدر أعيش من دونها ولا تقولين أنا, أنا حياتي تنتهي بعده نوضحك عليك حياتنا بالله عز وجل نحن نعيش من أجل الله وما نموت بإذن الله إلا من أجل الله عز وجل قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شوف شلون هذا الشاب خدع قاعد بقهوة شاف له وحده جميلة شافها شافتها بدت القصة نسجت حكاية حب جديد يقول تعرفت عليها تعرفت علي وصار لنا فترة هي مطلقة وأنا أعزب وعشنا حياة جميلة بالمراسلات بالكلام بالتليفونات وهي تاجر ثرية وأنا إنسان عادي قالت الشرائك تشتغل معي فرصة جميلة وثرية ومطلقة مني حصلها يقول حبيتها من كل قلبي قالت لي أبيك تسافر للبلد الفلاني تشتغل ابتجارة وبيع وشراء وصفقة أنت رجل أمين وشاب أحبك وتحبني قال ما عندي مانع يقول أخذت إجازة سافرت يقول لما دخلت الغرفة والشقة انتظر الرجل يأتيني اللي يعقد معاي الصفقة طرق الباب الفندق فتحت الباب فإذا هي الفتاة نفسها الثرية الغنية الجميلة هي موعدتني يقول وظليت معاها أيام نسافر من بلد لبلد يقول في يوم من الأيام وأنا أصبت وسويت عملية فجاءني الطبيب بعد العملية قال لي تدري دمك شنو فيه؟ قلت له ما أدري قال دمك ملوث ملوث بأي شيء؟ قال دمك ملوث بالإيدز إيش؟ أنا دمي ملوث بالإيدز؟ أنا إنسان خلوق إنسان عفيف أنا إنسان شريف ما عندي علاقات طبعا هو كاتم سرة بينه وبين تلك الفتاة يقول بعد ما أخبرني بالخبر وفوجئت وانصدمت يقول اتصلت عليها وأنا خايف أقول لها يا فلانة سمعتي بالخبر أنا الآن ما أبي أصدمها بالخبر خايف عليها بعد للحين الحين يحبها قالت لما الخبر لما أخبرها بالخبر تعرفون ماذا فعلت ضحكت لماذا تضحكين قالت أنت إحدى ضحاياي إيش ماذا تقولين قالت أنا خدعت من شاب أوصل إلي المرض فأقسمت أنني أوصل هذا المرض لكل من ألتقي بالشباب وأنت أحد الضحايا يعني ما في حب قامت تضحك عليه أي حب أنا مرض وأنقله إليك انتقاما من الشباب قصص الحب كثيرة لكن للأسف أغلبها أوهام في أوهام من أراد أن يحب فليحب الله أولا يحب نبيه ثانيا يحب أمه وأباه يحب أطفاله تحب زوجته والزوجة تحب زوجها نحن ندعو للحب لكن الحب الذي شرعه الله عز وجل لنا غيره حب كاذب لا خير فيه